الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول العلامه شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية بيع العصير والعنب والشراب وآلات له ومعاملة من خالط الحرام وبيع عصير للمخمر باطل كذا عنب مع كل عون لمفسدي كشمع لشراب وأكل وجوزة القمار وشطرنج وسيف لمعتدي ودف ومزمار وجارية الغنى وعود وعن إيجار ذلك فصددي كذا بيع مأمور بسعي لجمعة إذا أذن الثاني وعنه الذي ابتدي كذا الحكم فيما ذاق من وقت غيرها وصحح من المغدور عنها بأوطي وصحح من المعدور وصحح من المعذور عنها بأوطي ويحرم إيجار ويحرم إيجار الكلاب وبيعها بغير خلاف عندنا لم يقيد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنسال الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال قال الناظم رحمه الله تعالى في هذا الفصل بيع العصير والعنب والشراب وآلات الله ومعاملة من خالط الحرام هذه عدة مسائل يذكر شيئا من التفاصيل المتعلقة بها قال رحمه الله تعالى وبيع عصير للمخمر باطل بيع عصير أي أيا كان من الفواكه ونحوها إذا كان يعلم أن من أراد شراءه يريد أن يستعمله في الخمر أن يخمره فإن هذا لا يحل وهو باطل كما قال الناظم رحمه الله تعالى لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كذا عنب أي كذلك العنب لا يجوز له أن يبيعه على من يعرف أنه يستعمله في الخمر لأن ذلك كما تقدم من التعاون على الإثم والعدوان قال مع كل عون لمفسد، لما خصص بعض الأمثلة عمم رحمه الله في خاتمة البيت بقوله مع مع كل عون لمفسد أي أن كل عون لمفسد يحرم كل عون لمفسد يحرم لا يجوز للمسلم أن يعين مفسدا على فساده من خمر أو حرام أو أعمال محرمة وذكر أيضا أمثلة أخرى كشمع لشراب وأكل وجوزة القمار وشطرنج وسيف لمعتدي أيضا هذه كذلك مما لا يجوز كشمع لشراب وأكل أي لا يجوز أن يبيع الشمع لما كان يستعمله في أغراض محرمة ومن ذلك أيضا إذا علم أنه من أراد أن يشتريه اشتراه للحفلات المحرمة المبتدعة أو التشبه باعداء دين الله سبحانه وتعالى في حفلات، فإن بيع مثل ذلك الشمع على هؤلاء كله من الحرام والباطل لأنه من التعاون على الإثم وجوزة, وجوزة القمار وجوزة القمار أي الجوزة التي تستعمل في القمار الجوزة التي تستعمل في القمار أيضا لا يحل بيعها لأن بيعها من التعاون على الإثم والتعاون على الحرام كذلك بيع الشطرنج وهي اللعبة المعروفة وهي معروفة منذ القدم وكتب أهل العلم رحمهم الله تعالى كتابات واسعة في تحريمها وبيان وجه حرمتها وقد جاء عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون هذه اللعبة فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لأن أحجار رقعة الشطرنج عبارة عن تماثيل تماثيل للجند والخيل وللملك وتماثيل من هذا القبيل ويعكف عليها من يلعبها الساعات الطوال ملهية لقلوبهم شاغلة لنفوسهم معرضين بسببها عن ذكر الله سبحانه وتعالى بل يصل الحد بكثير من لاعبيها أنها تصرفهم حتى عن أداء الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليهم وسيف لمعتدي أيضا مما يحرم بيعه بيع سيف لمعتدي إذا عرف أن من أراد شراء يعرف بالعدوان أو كذلك في الفتن التي يتسلط فيها بعض المسلمين على بعض قتلا فإن بيع السيوف وأدوات القتل على هؤلاء مما يحرم لأنها إذا باعها قتل بها المسلمين وراق بها دماء المسلمين فيكون بذلك اعان على الحرام ودف أي ومما يحرم بيعه بيع الدف ومزمار وجارية الغنى وعود كل هذه الأشياء لا يحل بيعها لأن ذلك كله من التعاون على الباطل وقد قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو انه الغنى فله الحديث هو الغنى وآلاته مثل العود والمزمار وغير ذلك من آلات له فكلها يحرم بيعها لأن بيعها من التعاون على الحرام ودف ومزمار وجارية الغنى أي الجارية المغنية المعروفة ب ممارسة الغنى فإنه لا يحل بيعها مغنية وعود وهو آله من آلات اللهو قال وعن إيجار ذلك أي جميع الأشياء التي تقدمت كما أنه لا يحل بيعها أيضا لا يحل إيجارها فلا يحل إيجار الدف أو المزمار أو غير ذلك من الأشياء لماذا لأنها آلات لهو محرمة وعن إيجار ذلك فاصددي أي امنع ذلك وصد عن ذلك لأنه كله من الحرام قال كذا بيع مأمور بسعي لجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا نودي للجمعة والمراد النداء الثاني فإن البيع حين حينئذ يحرم فإن البيع حين حينئذ يحرم ويرى كثير من أهل العلم أن العقد لو تم فهو باطل لأن البيع تم في وقت يحرم فيه التبايع في وقت يحرم فيه التبايع وذروا البيع أمروا بالسعي وأمروا بأن يتركوا البيع إقبالا على هذه الطاعة العظيمة كذا بيع مأمور بسعي لجمعة إذا أذن الثاني يعني إذا أذن الأذان الثاني وعنه الذي ابتدي وعنه أي عن امام أحمد الذي ابتدي أي الأذان الأول والأذان الأول وجد في عهد عثمان رضي الله عنه لما تباعدت البيوت وكثرت وتنوعت المصالح فجاء بهذا الأذان حتى إذا سمعه الناس يبدأون ب التهيئ والاستعداد والإقبال لأداء هذه الصلاة العظيمة كذا الحكم فيما ضاق من وقت غيرها أي غيرها من الصلوات إذا ضاق الوقت فإن الاشتغال بالبيع يحرم ويجب على الإنسان أن يترك البيع والشراء وما إلى ذلك ويقبل على أداء الصلاة كذا الحكم فيما ضاق من وقت غيرها وصحح من المعدور وصحح من المعدور اما اذا كان الانسان معدور يعني عنده عذر له رخصة في ترك الجماعة او معدور لاضطراره يعني معدور للطرارة لكونه اضطر الى الجأته الضرورة الى ذلك و قال وصحح عن المعذور عنها بأوطدي وصحح عن المعذور عنها معذور عنها أي الصلوات له فيها عذر يعني كالمريض الذي مثلا له عذر في أن يؤخر الظهر مع العصر أو المغرب مثلا يؤخرها مع العشاء أو نحو ذلك فالمعذور له عذره قال ويحرم ايجار الكلاب وبيعها لأن جاء في الصحيحين عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه جاء عنه النهي عن ثمن الكلب جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه النهي عن ثمن الكلب قال ويحرم ايجار الكلاب وبيعها بغير خلاف عندنا لم يقيد اي بلا خلاف فيه هذه المسألة أن الكلب يحرم بيعه ويحرم أيضا إجاره ومما ينبه فيه في هذه الساعة المباركة أن من السنة إذا نزل الغيث أن يقول المسلم مطرنا بفضل الله ورحمته مطرنا بفضل الله ورحمته وأن يقول صيبا نافعا اللهم اجعله صيبا نافعا أي مطرا ينفع الله سبحانه وتعالى به البلاد والعباد نعم قال رحمه الله تعالى وكره بلا حظر مبايعة امرئ تمول من حل وحظر منكد ومعلوم حظر منه حظر وحله مباح وفي الشبهات مبهمه عددي ويزداد طورا أو يقل اشتباهه ولكن دعوى المشتر الحظر فرددي ويكره بيع وابتياع بموطن الظلمات أو غصب لقصد التزهد نعم هذه أبيات تتعلق في التعامل مع من كان ماله مخلوق يعني فيه حرام وفيه حلال من كان ماله مخلوط أي فيه حرام وفيه حلال كيف يكون التعامل في مثل هذه الحالة هل يترك التعامل معه مطلقا؟ أو أنه يتعامل معه مطلقا أو أن في ذلك تفصيلا قال رحمه الله تعالى وكره بلا حضر أي مكروه وليس محرم وكره بلا حظر مبايعة امرئ تمول من حل وحظر منكد ما معنى تمول من حل وحظر أي أن البضاعة التي عنده قسم منها تموله من حل وقسم تأو تموله من, من حرام يعني كأن يكون جزء من تجارته بيوع مباحة وجزء من تجارته مثلا دخل عليها الربا مثلا أو نحو ذلك من المحرمات فكيف يكون التعامل مع شخص هذا شأن تجارته يعني عنده حل وعنده حظر عنده أشياء في تجارته هي حلال وعنده في أشياء في تجارته هي من الحرام فكيف يكون التعامل معه قال وكرهم بلا حظر مبايعه امرئ تمول من حل وحظر منكد إذا كان يعلن أن عنده حرام وعنده حلال فإن يكره التعامل ولا يحرم ولا يحرم قال ومعلوم حظر منه حظر ومعلوم حظر منه حظر يعني إذا كنت تعلم أن البضاعة المعينة التي تريد أخذها من حرام فهذا حظر أي إمنع قل هذا محرم إذا كانت البضاعة المعينة التي أردت ان تأخذها فعين عندك أنها حصل عليها من طريق محرم إما من ربا أو بيع محرم أو غش أو غير ذلك فإذا كان مثل ذلك فحظر أي إمنع امنع ذلك وقل إنه لا يجوز ومعلوم حظر يعني ما علم أنه محظور ممنوع مما عنده من تجارة فإن ذلك يحظر ويمنع وحله مباح أيضا وما علمت أنه حل وأنه جاء من طريق حلال فحله مباح حله مباح اذن ما علم من من تجارته انه من طريق محرم فانه يحرم وما علم من تجارته انه من طريق حلال فانه يحل ومعلوم حظر منه حظر وحله مباح وفي الشبهات مبهمه عدودي يعني اما ما كان من الشيء الذي عنده مبهم ما كان من شيء عنده مبهم لا يدرى هل هو من الحلال أو من الحرام فألحقه بالشبهات اعدده في الشبهات ما كان مبهما مما عنده من تجارة أو مال أو نحو ذلك فهذا عده من الشبهات ومعروف القاعدة النبوية فيما يتعلق بالشبهات حيث قال عليه الصلاة والسلام فمن؟ اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ثم بين رحمه الله تعالى أن الشبهات ليست على مرتبة واحدة قال ويزداد طورا أو يقل اشتباهه ولكن, ولكن دعوى المشتري الحضرة فرددي يعني لا يقال في المشتبه أن الحرام قولا واحدا وإنما يقال يتقى ومن أكل من شيء مشتبه لا يقال إن, ان ارتكب الحرام لا يقال انه ارتكب الحرام لكن يخشى عليه يخشى عليه لكن لا يجزم بانه ارتكب الحرام لانه مشتبه ومعنى مشتبه أي لا يجزم انه حرام ولا يجزم أنه حلال وما كان مشتبها الاولى أن يجتنبه لكن لو أن انسانا لم يجتنبه هل يقال انه ارتكب الحرام يجزم لا يجزم كما أنه لا يجزم أنه حل أيضا لا يجزم أنه حرام لكن الطريقة السديدة فيما كان مشتبها أن يجتنبه المسلم وأن يتقيه لأن هذا أبرأ لدينه وعرضه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقد استبرأ لدينه وعرضه لدينه أي فيما بينه وبين الله ولعرضه أي فيما بينه وبين الناس قال رحمه الله تعالى ويكره بيع وابتياع يعني اشتراء بموطن الظلمات أو غصب لقصد التزهد إذا كان المكان الذي يريد الإنسان يشتري من مكان معروف بالظلم أو معروف بالغصب والنهب والاستلاب فإذا كان المكان يعرف بشيء من هذه الأمور فإنه يكره البيع والشراثي فإنه يكره البيع والشراثي لاحتمال أن يدخل على الإنسان أشياء أخذت غصبا أو أخذت ظلما نعم قال رحمه الله تعالى وحكمة بيع واشتراء لذنها توصل ذي فقر إلى كل مقصدي تبارك ذو الأحكام والحكم تبارك ذو الإحكم تبارك ذو الاحكام والحكم التي تحار عقول الخلق فيها فتهتدي ففي كل شيء حكمة ودلالة لداع على توحيده بالواو لواع صلى الله عليه بي. ففي كل شيء حكمة ودلالة لواع على توحيده والتفرد أباح اكتساب المال من سبل أب اباح اكتساب المال من سبل حله